نورنا بالشرائع و ا ل أ ح ك ا م وفضلنا على سائر ا ل أ م م و ا ل أ ن ا م ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م أ ح م د ه سبحانه على فضله الخاص والعام و أ ص ل ي و أ س ل م على ا ل ق د و ة و ا ل إ م ا م خير من صلى وزكى وجاهد وصام وقام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ا ل ب ر ر ة الكرام ومن على شرعه مستقام عباد الله إ ن شرائع ا ل إ س ل ا م استوعبت شتى جوانب ا ل ح ي ا ة وشؤونها فجاءت فيها بكل أ م ر رشيد وسديد و إ ن ا م أمة ا ل إ س ل ا م هي ا ل أ م ة ا ل خ ا ت م ة ف أ ك ر م ه ا الله عز وجل ب ا ل ش ر ع ة ا ل خ ا ت م ة وبالكتاب الخالد الخاتم وبالسنن والشرائع التي تكفي ل ق ي ا د ة الناس في كل زمان ومكان وان امتا يراد ويناط بها أ ن تكون ص ا ل ح ة ر ا ئ د ة ق ا ئ د ة في جميع شؤون ا ل ح ي ا ة ل ل ب ش ر ي ة و أ ن تقدم ا ل ق د و ة والنموذج والمثال للعالم لهي أ م ج د ي ر ة ب أ ن يكون كتابها و أ ن تكون قيمها و أ ن تكون أ خ ل ا ق ه ا م م ي ز ة وهذا هو الحاصل غير أ ن الكتاب مميز و ا ل أ م ة غير م م ي ز ة غير أن السننة والشرائع و ا ل أ ح ك ا م والحكم ة و ا ل أ س ر ا ر ب د ي ع ة تتناول توجيهات ا ل ش ر ي ع ة و أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م وتتدخل في دقيق ا ل أ م و ر وفي جليل ا ل أ م و ر وتتدخل في قضايا ا ل أ ف ر ا د وفي قضايا مجموع ا ل أ م ة ل أ ج ل أ ن ت أ ت ي ب أ م ة تقدم للناس لكن الخلل في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي خالفت شرعها وخالفت دينها وخالفت أ ح ك ا م إ س ل ا م ه ا فهي لا ت أ خ ذ من ا ل أ ح ك ا م و ا ل إ س ل ا م إ ل ا الشعائر ا ل ت ع ب د ي ة ا ل م ح ض ة التي تشبع ر غ ب ة المسلم ليحس أ ن ه مسلم فقط يصوم رمضان إ ذ ا جاء ويتبع بست من شوال بعد ذلك يحج إ ن استطاع ويكثر عدد العمار والمعتمرين في كل عام والعالم ا ل إ س ل ا م ي يعج بهم وقامت وزارات ل ل أ و ق ا ف و ا ل إ ر ش ا د وهيئات للحج و ا ل ع م ر ة ووكالات للسفر و ا ل س ي ا ح ة من أ ج ل أ ن يذهب الناس والمعتمرون إ ل ى بيت الله الحرام وهذا طيب ثم هي أ م ة تصلي وتكتظ المساجد بالمصلين ولكن أ ث ر هذا في السلوك العام في الشارع العام في الطريق العام في ح ي ا ة الناس ا ل ع ا م ة في دواوين ا ل د و ل ة في دوائر الحكم في خلال ا ل م م ا ر س ة ا ل ر ا ش د ة للحياة في ا ل ن ز ا ه ة في ا ل ع ف ة في س ل ا م ة اليد في البعد عن ا ل ر ش و ة في البعد عن ا ل س ر ق ة واختلاسات المال العام في, التعامل الراقي في الطرقات ت ع ا الراقي ا م ل ل في والشوارع مع الناس في ا ل أ د ب الجم في السلوك الرفيع ذلك قد يوجد في بلاد الغرب وفي بلاد الكفار أ ك ث ر من وجوده في بلاد المسلمين وليس السبب أ ن دينهم أ ف ض ل هم الذين أ خ ذ و ا من ديننا ما يصلحهم وتركوا ب ق ي ة ا ل أ ش ي ا ء و أ خ ذ ن ا من حضارتهم النتن والقبيح الرقص والغناء و ا ل ك ر ة والتشجيع تشجيع ا ل ك ر ة والات الطرب والتمايل والرقص والزي الفاضح وتصفيف الشعر و إ ل ى غير ذلك من ا ل أ م و ر ا ل س ا ق ط ة ف أ خ ذ و ا أ ف ض ل ما عندنا و أ خ ذ ن ا أ س و أ ما عندهم وبالتالي اضطرب حال ا ل أ م ة أ ي ا م اضطراب إ ن الشارع العام هو عنوان التحضر الحقيقي ل أ م ة من ا ل أ م م إ ذ ا أ ر د ت أ ن تحكم على أ م ة من ا ل أ م م فعامل الناس في الطرقات من خلال كلمات ا ل م ج ا م ل ة والسلام و ا ل ت ح ي ة والتعامل و ا ل إ ي ث ا ر و الوقوف ن ظ ا م ا ل و في الصف دون أ ن يتجاوز ورفض ا ل و ا س ط ة و أ ن ت أ خ ذ حقك بكفاءتك و بشهاداتك دون أ ن ت أ ت ي ب ت ز ك ي ة من أ ح د و إ ن كان رئيسا للوزراء و دون أ ن ت أ ت ي ب و ر ق ة من أ ح د و إ ن كان مقدما في ا ل د و ل ة أ ن يتساوى الناس أ م ا م القانون و يقفوا أمام ا ا ل ق ن ن أن ي ت س و ى ا ل ن ا س في هذه ا ل م ج ا ل ا ت ه ذ ا ضعيف في حياة ا ل ن ا س و ب ا ا ل ل ت ي ي م ك ن أ ن ي ح ك م على أ م ة ا ل إ س ل ا م لا على ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ب أ ن ه ا أ م ة م ت خ ل ف ة في مجالات ا ل ح ي ا ة الكسل ي م ل أ صدور الناس القليل من الناس هو الذي يعمل تجد ا ل أ س ر ة ا ل و ا ح د ة تعتمد على مغترب واحد يغترب السنين والبقيه ع ط ا ل ة إ خ و ا ن ه و أ خ و ا ت ه وكلهم ع ا ل ة عليه الذي يعمل واحد و إ ن أ ر د ت إ ن ج انجاز ز إ كبري يكتب ي ا ف ط ة ك ب ي ر ة ينجز هذا الجسر في خلال س ن ة ف إ ذ ا بالثلاث سنوات والكبر في مكانه تجد الناس يحفرون شارع الطريق ل أ ن الماء تفجر ويؤتى بالعمال و ت أ ت ي ا ل م ح ل ي ة و ت أ ت ي الجهات ا ل م س ؤ و ل ة ويقف الشارع متعطلا حتى يدخل الناس عبر ا ل أ ح ي ا ء وفي, وفي الطرقات ا ل م خ ت ل ف ة شهور وشهور و ا ل أ م ر لا يحتاج إ ص ل ا ح ه إ ل ى س ع ا ت اين الخلل في ا ل أ م ة أفي ك ت ا ب ه ا ا ل في ر د أفي سنتها ا ل ط ا ه ر ة التي قدست القيم و ا ل إ س ل ا م أ ه م ما فيه أ ن ه قدس ا ل إ ن س ا ن قبل كل شيء وجعل محور التغيير و أ س ا س ا ل ن ه ض ة ومنطلق ا ل إ ص ل ا ح و ا ل ت ن م ي ة كل ذلك على ا ل إ ن س ا ن وركز في ا ل إ ن س ا ن على أ خ ل ا ق ه على نزاهته على س ل ا م ة ضميره على نقاء صدره على حسن معرفته على احترامه ل ل آ خ ر ي ن في الحقوق وفي الواجبات هذه م ق د م ة ط و ي ل ة ل أ ت ح د ث عن جانب واحد من جوانب ع ظ م ة ا ل إ س ل ا م الذي تتجلى فيه أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م واداب ا ل إ س ل ا م في ق ض ي ة و ا ح د ة ب س ي ط ة ص غ ي ر ة ولكنها في ا ل ح ق ي ق ة ك ب ي ر ة ل أ ن ه ا تدل على أ ن م و ذ ج ا ل إ ن س ا ن في البلد المعين تدل على أنموذج الناس أنموذج هم يتعاملون على رقيهم وهم يخلعون نعالهم ويلبسونها ب ط ر ي ق ة م ع ي ن ة م ه ذ ب ة ا ل إ س ل ا م جاء ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ر ا ق ي ة كما سوف نعرف بعد قليل إ ن من مظاهر ا ل ع ظ م ة في هذا الدين الذي تتجلى فيه ع ظ م ة ا ل إ س ل ا م واستبحاره في شؤون ا ل ح ي ا ة وتنظيم أ م و ر المجتمع و س ي ا س ة ا ل إ ن س ا ن و ق ي ا د ة ا ل ب ش ر ي ة و إ ل ى غير ذلك من المعاني ا ل ر ا ق ي ة ا ل ج ل ي ل ة حق الطريق في ا ل إ س ل ا م وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا في الطريق العام حتى المشي ي عنوان للمسلم إ ذ ا مشى مشى ب ص ف ة م ع ي ن ة ق ر آ ن ي ة يمشون على ا ل أ ر ض هونا هونا بغير تصنع ولا تكلف لا يمشي كما كان أ س و ت ن ا وقدوتنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا و أ س ت ا ذ ن ا ا ل أ و ل يمشي صلى الله عليه وسلم كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يمشي ي ت ك ف أ تكفؤا أ ي يمشي ب س ر ع ة ولكنها ليست س ر ع ة و خ ف ة الجاهلين ولا يمشي م ش ي ة المتكبرين إ ن ه يمشي بتوازن و إ ن هذا المشي يدل على ش خ ص ي ة م ت ز ي ن ة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 وبالتالي و إ ذ ا مروا باللغو مروا كراما وعباد الرحمن الذين يمشون هم ص ف و ة البشر مش مشيتهم على ا ل أ ر ض يمشون ب أ د ب وباحترام ل أ ن الطريق له آ د ا ب ه وله أ ح ك ا م ه وله توجيهاته ف إ ذ ا مشى في أ ر ض ع ا م ة يمشون على ا ل أ ر ض هونا و إ ذ ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إ ذ ا سمعوا ا ل ل غ و أ ع ر ض و ا عنه قالوا لنا أ ع م ا ل ن ا ولكم أ ع م ا ل ك م سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لا يجهلون ولا يقولون كما قال الجاهلون ونشرب إ ن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا بغاه ظالمين وما ظلمنا ولكنا ن س ن ب د أ ظالمين ونجهل فوق جهل ا ل ج ا ه ل ي ن إ ذ ا بلغ الفطام لنا صبيا تخر له الجبابر ساجدينا ل إ س ل ا م لم ي أ ت ي بهذه النزعه العنصريه ولا بهذه ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل ر ع ن ا ء التي تحتقر وتهضم حقوق ا ل آ خ ر ي ن إ ن ا ل إ س ل ا م جاء ويمشون على ا ل أ ر ض هونا هونا الهوينه ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مشى أ س ر ع اسراعا ما أ ح س ن ه وما أ س ك ن ه في س ك ي ن ة وفي ط م أ ن ي ن ة دال على ا ل ج د ي ة جاء في حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما أ خ ر ج ه البخاري و مسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ي ا ك م و الجلوس في الطرقات قالوا ما لنا بد من مجالسنا قال ف إ ن كان لا بد لكم من المجلس ف أ ع ط و ا الطريق حقه الطريق العام هذا له حقوق قال وما حق الطريق قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام غض البصر وكف ا ل أ ذ ى ورد السلام و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا شك فيه وهذا يدل على رقي أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م الجلوس في الطرقات لا لا يحبذ ومن جلس فليجلس ب ط ر ي ق ة إ ي ج ا ب ي ة و إ ن ك لترى مظاهر الخلل في الطرقات و ا ض ح ة و أ و ل ذلك الشباب الذين يجلسون أ م ا م ا ل ب ق ا ل ا ت و أ م ا م أ م ا ك ن الاتصالات و أ م ا م البنشل يجلسون ل أ ن ه لأن الذي يبيع في ا ل ب ق ا ل ة في سنهم ف ج ا ء و ا واجتمعوا أ م ا م ه و ل ل أ س ف الشديد هذا يحجم ح ر ي ة ا ل آ خ ر ي ن ا ل م ر أ ة التي تريد أ ن تشتري ربما تتراجع و إ ذ ا اشترت ربما تشتري بمقدار خوف أ ن ينظر الناس إ ل ي ه ا و ا ل أ س و أ من ذلك الذي يجلس ويعلق في بعض الناس ما بجلس بس س ا ك ن و أ س و أ من ذلك الذي يجلس ويتكلم معك بعيونه جيت خاشي ي عين لك مارك ي عين لك ي انا خي أ لو كترت على ب ق ا ل ة ما بخلصو يقلب ج ن ب ب ق ا ل ة نهائي ل أ ن ه ضدد ض د ض د ض د ضدد ضدد ضدد د د ضدد ضدد ضدد ضدد ر بحي بطر ضد ضدددد ضدددددد ض د د د د ر ض ر كنت صاحب ب ق ا ل ة هم أ ص ح ا ب ك هاي لكن الناس فينا زار يشترو لو داري شيل كيسين ب خ ا ف من الناس إ م ا من عينه اما من نظراتهم و إ م ا من إ ش ا ر ا ت ه م و إ م ا من تعليقاتهم يخاف من الدنيا كلها ذ يسأل منك بيكم زاته؟ يقول منك بيكم. علي من ل د ي ن من الدين. الأخلاق من الدين ا ل أ د ب العالي والسلوك الراقي في الشارع العام من الدين فبالتالي يغلبوا وبعضهم ينظر إ ل ى النساء ا ل د ا خ ل ة و ا ل م ا ر ق ة و ا ل م ا ش ا ه ك أ ن ه يترقب و ك أ ن ه يترصب ولذلك قال إ ن كنتم لابد جالسين ف أ م ر الخلق ا ل أ و ل في الطريق أ ن تمشي في الطريق باتزان و أ ن تكون شخصيتك م ت ز ن ة و أ ن تكون مؤدبا في الشارع الان ما تتلفت خليك محترم ما تكورك بصوت عالي واقصد في مشيك ط و ا ل م ع ه ا في الشارع واغضض من صوتك غض الصوت وخفضه يدل على ش خ ص ي ة م ت ز ن ة محترمة و ا ث ق ة في نفسه و إ ن الذي يرفع صوته في الطريق العام بغير ح ا ج ة إ م ا س ي ء ا ل أ د ب و إ م ا فاقد ا ل ح ج ة أ ي ز و ا ا ل بكورك في الشارع والله في بعض ا ل أ ح ي ا ن حدثني بعضه ب أ ن بعض الشباب يجلس في هذا الحي في ميدان أ و تحت عمود بتاع كهربا أ و في م ص ط ب ه يتونسون حتى ا ل و ا ح د ة فجرا يضحكون ب أ ع د ى ا ل أ ص و ا ت وربما بعضهم يغني وبعضهم يصفق ق ا ل هذا سلوك سلوك مؤمن و ط ر ي ق ة مسلم في طريق عام اولك ح ا ج ة أ ن ت كان مشيت أ و ر و ب ا أ و ل حاجه شارع نظيف ا ق ل م ك الشارع نظيف وزول يعمل د و ط ة في الشارع مافي ا ل د و ط ة عندها محلات الدار يغني ش ي بغني ي في محلات ماذا محل زول ممكن يغني في أي بين سبب وبلا سبب يا أ خ ي ممكن زول يكون ع ن د ه س م ا ي ة يكفي للشارع ي ج ب الصيوانات يحفر عديل تجي س ا ئ ق عربيتك ولا ماشي ت ب د ى الشارع مكفول تلف ه ن ا ك لاتصدق ي ولا إ ذ ن و ل ا أي ح ا ج ة ي ك ف ج انك ت ج انك تجد انك تجد انك ي ج د انك تجد انك ت ج انك د انك د انك انك تجد ا ل ش ا ر ع تجد انك تجد انك تجد انك ت ة د ا ك ت ج انك تجد ا ن ت انك تجد ا ك ت ج انك تجد ا ن انك تجد انك ت انك ت ا ن ا ن تجد انك ت ج انك ت انك تجد انك ت ج انك تجد ا ن ت ج انك تجد انك ت د ا ن د ا ن تجد ا ن تجد انك تجد ا ك تجد ا تجد انك تجد انك تجد انك د ه يجي و ا ح د ت ا ن ي س ل و ل لك ان تتعرف ا ل شيء ينقص ويخبر ويخبر ويخبر ا ن ت ب ر ويخبر ويخبر ويخبر ويخبر ويخبر و ي خ ب ن ويخبر ويخبر ويخبر و ي خ ا ر ويخبر ويخبر ويخبر ويخبر و ا خ ب ر ويخبر ويخبر و ا خ ب ر ويخبر ويخبر ويخبر ويخبر ويخبر و ي ب ب ر ويخبر و ي ب ب ر ويخبر ويخبر ويخبر ويخبر هل بتعمل بس اقول كده وكتب ياخي يا منظر زي ده ما بتلقى أ ص ل ا في بلاد الكفار ل أ ن الزوج زمنه مهم جدا يا يساعد يا يشتغل ي ي ش شغله لكننا ح زي ما قلت لك ا ل ع ط ا ل ة كاتلانه, كاتلانة. ياخي يا نحن البنتج واحد والبطلع من المنتج من عشرين عشرين كلمني مزارع في الجيلي المزارع ده ث ل ا ث ة ش ه و ر أ ن ا شفته متعب تعب بيمشي ا ل ز ر ا ع ة س ت ة صباحا برجع ي ت س ع ة بالليل يوميا لمده ث ل ا ث ة ش ه و ر أ و ل بوكس شحنو عشان ن ج ي ب و ا ل س و ق المركزي لابو ناس في الطريق عساكر وقفوا شالوا م ن ه ح ا ج ة ح ا ج ة اسمها مرور ولا اسمها شو معرف جا السوق المركزي يقطع ل ى الضرائب ويقطع ل ى ا ل ز ك ا ة ويقطع ل ى ا ل م ح ل ي ة خ م س ة ن ف ر كلهم د ا ر يشيلوا قالوا انا اجيب لي بوكسي أ و ل و آ خ ر بوكسي قالوا الخدار يموت في الوطن يموت بس يموت ك د ه و ي أ ك ل و ا الدود ويفسد و أ ك ل و ا ناس ا ل ح ل ة بجانا بجيبه قال ولكن ل يجب ان ع ب يكون البلد البنتج في ه ا و ا ح د يمكن ان يكون الهدف من الناس ا ل ب ن ت ج و ا ل ت ك م ن الهدف س ا من الناس يمكن ان ي ك و ي ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع ا م ي ن ت ع ا ر ف م ن ا ل ه ي ل من الناس يمكن ق ا ط ف ي ه ا ن الهدف س ا عشان يجلع من ا ل ن و ش والله مشينا ا ل س ا ع ة أ ر ب ع ه صباحا لجينا نواقفين أ ر ب ع ه صباحا عشان يقولك ل من الخرطوم ل عبر س ب ع ة أ ل ف ا ل ع ر ب ي ة ا ل و ا ح د ة س ب ع ة أ ل ف البلد ده ب ي ت ق د م ل أ ن ه ما في إ ن ت ا ج والبنتج ب ك ر ه و ا ن ه أ ن ت ج ذاته يا من يطيل من ا ل إ ن ت ا ج خلاص خلات امشي كده خلات امشي كده ويقول لك ا ل م ي ز ا ن ي ة ما غطت ما غطت ليه؟, ليه لان م ي ز ي ة م الانفاق غطت ي ه لأن ل إ الحكومي كبير تلفونات وموبايلات و ك ه ر ب ة ووزراء بغير وزارات البلد ما محتايير ج ا ل الوزراء ا ه كلهم لكن بيكون في وزير منتم ل ج م ا ع لطائفة لحزب عملوا اتفاق مع الحزب ده يجيبوا له وزاره مما فيه الى الصبوه له لكنه وزير بكامل مخصصاته من دم هذا الشعب ومن عرق المنتجين فيه ث ل ا ث ة عربات وشنوء وموبايل ومرتب عالي في و ز ا ر ة ما عندهم شغل الصباح. المكتب, المكتب زارته فخر وعنده سكرتير وعنده وعنده وعنده وما في إ ن ت ا ج هذات و ما مفروض ي ج ي ب ه ا ي خ و ا ن ن ا حكومه ف ي ستين وزير تقريبا ولا كم عارف. من وزير لا وزير د و ل ة في وزاره يكون ما ب س ي ط ة جدا عندها ثلاثه وزراء وزير ووزير اتحادي ووزيران ل ل د و ل ة بدل ما يعملوا ق ي م ة م ض ا ف ة رئيس ج م ه و ر ي ة موريتانيا خفض جميع رواتب الوزراء و هو على ر أ س ه م الربع خفض مرتباته انا هيدا بقتنع ان ه في مصداقيه ده نموذج لا من الصحابه ولا من السلف الصالح في د و ل ة ا ف ر ي ق ي ة ع ر ب ي ة تسمى ب د و ل ة موريتانيا د و ل ة م و ر ي ت الشناقط ن ي ا د و ة ا ل جنبنا ب ي ا ي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 وبه د و ا ع ا ل ش ه و ة وبه ت ح ر ي ق ا ل ف ت ن ة في قلوب الناس فبالتالي من جلس في مجلس عام أ و كان في طريق عام عليه أ ن يتعلم غض البصر ولكن من أ س و أ ما في الطرقات الصور التي في الطريق العام صور بنات آ خ ر ص و ر ة ناس م ب ت ل جايبين أ و ل ا د و بنات مع بعض ولا دبيت ولا دبيت ماسكين بعض كده مشبكين أ ن ا كنت قالوا نشفع طلعوا ناس ك ب ا ر قلت شفعوا س ؤ ا ر خلوا يتماسكوا ما بطل لكن متماسكين ك د ه و ا ل ص و ر ة من فوق ت ش ف و م ع ل ق ة طيب في واحد قبل أ ي ا م جمع ف ر ا ء ص و ر ة ك ب ي ر ة جدا بتاعت و ا ح د ة ع ا ر ي ة لناس أ ق ر ي ب ة راجل بكرام ن ش س ج ع بويا ت ل ع ف و ق ل خ ب ت ص و ر ة بل بويا اشعبت ي لما كدم متل بكم اي ح ا ج ل م و ا أي ح ا ج ة ى كبرو ونسى ل ل و ونسى و ر ه وكل م ا ف ر ش ه وكتب وكتب و ك ت ا ت وكتبت وكتبت وكتبت وكتبت وكتبت و وكتبت وكتبت وكتبت و ت ب ت ن ك ت ب ت و ك ت ن ت وكتبت وكتبت ت ب ع و ك ت ب ي وكتبت وكتبت و ك ل ا م وكتبت وكتبت ل ك ل ب ت ك ن ز و ن ن ج ي وكتبت و ك ت ب و خ و ا ج ه عنده ت ل ف و ن ضرب لي جهه قال لك اتكلم مع جهه التلفون شال التلفون ضربوش الخواجه و ادى الخواجه شلوت و لحق بوهي برضو يمشي استحمله ببنزين و ل استحمله مصيب الزبائن طلع البوهي الفيو ادى الخواجه حبت هنا جوه اثنين من الضباط في البيت قالوا لي تمشي م ع ن ا قال لهم ما عيب عليكم اول ح ا ج ة شغلكم انتو المفروض ت ل خ ب ت و ا ا ل ص و ر ة دي ا ل ع م ل ت أ ن ا د ا ش غ ل ك م وجاي تسوغوني كمان قالوا والله كلامك حق لكن نحن م أ م و ر ي ن قالوا طيب مرتسوغوني أ ن ا عضو في المجلس الوطني وطلع لهم بطاقتو وقالوا عندي ح ص ا ن ة مع السلامه امشو لو كل أ ع ض ا ء المجلس الوطني بيعملو ا كده بيستعملوا حصاناتهم في حاجات زيدي البلد كان مشيت على بينه من أ م ر ه من أ م ر ه ي ا كده د ش ه صور ا ل ع ا ر ي ة تملا الشوارع العام يا أ خ ي هذا شارع ع ا من م حقي أ ن أ ح ا ف ظ على ديني من حقي ان لا أ ن ظ ر إ ل ى ص و ر ة ع ا ل ي ة يا أ خ ي تلقى بك والله أ ن ا معرف السودانيين ذي ا ح ص ل له شنو في واحد قال ك ل م ة أ ر ج و إ ن ه ا ماتكون ص ح ي ح ة قال خرجت من السودان قبل عشرين عام أ ج م ل شيء تركته في السودان ا ل إ ن س ا ن ورجعت بعد, بعد هذه السنين ف وجدتو اكثر شي ء تغير ا ل إ ن س ا ن ي خ ي ر جدا ب ك م ر و شارع ا ل و ل ت لابس بطلون و و ق م ي ص بس رابط ا ش ع ر ابو ع ي ق و ل و ا ل ل هبتي م ح ش ه محشمه الله يديك ا ل ع ا ف ي ة يا ب ت ي ي ق و ل ل ه ا يا ا ل سلام عليكي ا ب ت ي يقول ل هبتك عريانه ا يقول ل الحجاب عند الناس ت ر ي ح ه بس خ ط ا ف ه و ا ل ر أ س ده ح ج الحجاب ب ا سمو ه حجاب ل أ ن ه بيحجب يحجب السلم ابيحجب الراجل من المرضى محجب ا ا سمو ه حجاب ل أ ن ه يحجب. يحجب يعني ح ج ب ي يمنع نظر الرجل إ ل ى ا ل م ر أ ة ل ك ن دي انت كما داير ت ع ا ي ل لها ب ت ع ا ي ل لها ل ل أ س ف الشديد غض البصري هو دلاله على س ل ا م ة المجتمع وعفته ونقائه قال قلنا أ و ل شيء ي م س و ن على ا ل أ ر ض هونا ولا ت ب ش ي في ا ل أ ر ض مرحا يغضون أ ص و ا ت ه م في الطرقات يغضون أ ب ص ا ر ه م غض البصري وكف ا ل أ ذ ى روى ا ل إ م ا م مسلم في الصحيح قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه كان فيمن كان قبلكم رجل وجد شجره تؤذي الناس في الطريق فقطعها ف أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة وفي ر و ا ي ة إ م ا ط ه ا ل أ ذ ى عن الطريق صدقه فكف ا ل أ ذ ى في الطريق ب ن ظ ا ف ت ي انظر إ ل ى هذه ا ل ص و ر ة زو راكب ع ر ب ي ة ب ش ر ب في ق ا ر و ر ة بتاعة مويه انتهى بالشباك بالشباك ا ل م ا ه ا هل هذا سلوك بتاع مسلم من الناس يتخيلوا ان السلوك د ه بس في الجامع تفهم خاطئ جدا هل هذا سلوك بتاع مسلم يرمي الكبار النائي بالشارع والعربيه م ا ش ى يرميه في شارع ا ل ظ ب ر ياكب في سندوتش كمل السندوتش ا ل ج ر ي د ان في م ا سندوتش ي ف ك ه بالشارع إ ذ ا كان من أ م ا ط الاذى عن الطريق ثوابه ج ن ة الجنه وفي ر و ا ي ة البخاري فلقي الله فغفر له ذلك لقي الله ل أ ن ه أ م ا ط ا ل أ ذ ى عن الطريق وعند البخاري في ا ل أ د ب ا ل م ف ر د قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعدد أ ب و ا ب الحسنات والصدقات قال تبسمك في وجه أ خ ي ك لك ص د ق ة و أ م ر ك بالمعروف ونهيك عن المنكر ص د ق ة و إ م ا ط ت ك ا ل أ ذ ى عن الطريق لك صدقه و إ ف ر ا غ ك من دلوك في دلو أ خ ي ك لك صدقه حتى عدد عليه الصلاة والسلام الوانا ص ل ا ة ل ل ل س ا ا م أ و من الصدقات و إ ر ش ا د ك الرجل في أ ر ض الضلال يعني ط ر قيم وتاه وأرشدته لك صدق ق قيم, قيم ع ج ي ب ة جدا والله حق لنا أ ن نفاخر بها وحق لنا أ ن نعلو بها على أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا والعالم والدنيا كلها ل أ ن ه قال و إ ر ش ا د ك الرجل في أ ر ض الضلال لك صدقه كل ذلك عده النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من الصدقات قال أ ب و ب ر ز ة ا ل أ س ل م ي س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن خير أ ف ع ل ه وعمل انتفع به قال اعزل الشر عن طريق المسلمين اعزل ا ل ش ر تخيل ا ل ناس يكبوا موت الحمام في الشارع ما شارع يقولك أقول、لك. تلقى الشوارع كلها م ح ف ر ة تخش شارع تخش م ن ط ق ة الشوارع تلقى كلها م ح ف ر ة يا أ خ ي م ا أ ق و ل دي كل شوارع مسلمين يا ناس انتوا طبعا بيكونوا ف ا ن مستغربين يقولك ل هلا زود جاء موضوع ذاته موضوع يعني تشفتوا فلان مستغربين ذاته ي ق ولكن هذا موضوع و نعم أقول بأن هذا الموضوع قل أ ن يقال على المنابر مع أ ه م ي ت ه ل أ ن ه إ ن ت ا ج شيء صغير لكنه يدل على ح ض ا ر ة ويدل على رقي ويدل على وعي في ا ل أ م ة تبقى زول تخيل تخيل يدفع الموت الى الحمام يدفع الى الشارع يغشح بس أ ي ض ا يغشح جنبيته الشوارع م ح ف ر ة ا ل خ ر ي ف يأتي ما يديك الدرب الشوارع تتعطل و ا ل ح ر ك ة تتعطل بسر الشتمويه من السماء فيها ر ح م ة للعباد والله أ ي ح ا ج ة البلد ا ل ب ر ج ه كلها يا ناس اعزل الشر عن طريق المسلمين ف إ ذ ا كان من عزل الشر له أ ج ر فكيف بمن تعمد وضع الاذى أ ذ ى كيف بمن تعمد وضع ل أ ا ل أ ذ ى لا يوضع في طريق الناس و إ ل ا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من وضع ا ل أ ذ ى في طريق المسلمين فقد استوجب لعنتهم كان قالوا الله يلعنك والعمل كده وقال اتقوا ل اللعانين قالوا و م ن ل ع ا ن ا ن ي قال التخلي التغوط والبول في طريق المسلمين وظلهم كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا أخي سأدي ما عنده أدب في أ ح ا د ي ث ده ادب ده ادب في الطريق وضع ا ل أ ذ ى و أ س و أ ا ل أ ذ ى الاذى المعنوي و ا ل إ ف س ا د وتعويذ المسلمين المنكرات بتولد ي ماشيه مع بعض عادي جدا م ا س ك ة من يدها عادي خالص زول بتكلم ي ما في كان تكلمتها انا شخلك انت يقول لك ي أ م ك ن مرته طيب قول مرته مع ا ن ه شخلهم كده صغار لكن قول مرته هل زول بجوز ل يمسك مرت ه في الشارع كذا من ا ل أ خ ل ا ق مرتك حلالك بتمسك ه منيدا كذا في الشارع والله إ لا يكون ع ي س ان ج و د ا ت بس انت شوف أ ي ض ا تجمعتك م ر ت ه داري سماء فكر خلي ايش أ ي ا م الحلوه يا سوكلا أ س ب و ع ي ن ث ل ا ث ة بس تاني بعدها والله لا سوك ولا ي م س ك ذ ا ت ه منيدا والله الله على في البيت ما يمسكه م ن ي د ه خلي ه في الشارع لكن العريس ظاهر حنه ت محنن هي ظ ا ه ر ة لكن الناس تفزل بمسكره م في الشارع مرتك بجوزك تمسكها في الشارع حلال يعني قول مرتك بتمسكها في الشارع ما يحل م في ذوق كيف تستفز الناس والله عادي جدا نشوف شباب نحن ذ ا ت ن ن ا ش و د ت من ماسكه م يدها、عديد. من يدها في الطريق العام في الطريق العام والله أ خ ش ى أ ن ي أ ت ي علينا زمان ا ل ف ولكن ا ح ش هناك افراد جاء ي الحديث أن س الساعة ت ف اخرى ل في المسجد ولكن ر ه ن ا ل ف ا ح ش ة ف ي ق ا ر ع ة ا ل ط ر ي ق هل ى ح ي ت ه المسجد ق ي يقول ل ة ع ل ولكن ا ن ح ن ا ي افراد ت ح ل اخرى في المسجد قال هذا في م ن ز ل ت ي أ ب ي بكر وعمر فيكم قال ا ل ص ح ا ب ة ا ل ل يعمل ي ك د ه في ا ل زمن ذلك زي أ ب ي بكر الصديق وعمر في ا ل ص ح ا ب ة مكان تعالي ة أ خ ش ى اياتي علينا زمان مثل هذا اذا لم ننكر المنكر اخواني منكر كده معينا أ شيء بسيط يا ولدي إ ذ ا ر أ ي ي كبير مالك ماسكه كده يقول لك مرتي أ خ ت ي برضو أ خ ت ك ومرتك متعرضه ا ل ل ر ي ب ة متعرضه ا للتهم متعرض ا نفسك ل لي... لي... فقد استبرا لدينه وعرضه استبرا لدينك ولعرضك إ ذ ا ل ق ي ت زول ماشي ك د ه ي قل و له غلط يا ولدي ك د ه ما صح لو ل ق ي ت ع ر ي ا ن ي قل و لا يا بنت احتشم انت تمشي النار يا بنت أ ل ب س ه كويس كذا بكلام جميل و ب ع ب ا ر ة ط ي ب ة لو أ ن كل مسلم كان إ ي ج ا ب ي ا ولم نتقوقع في, سلبية في سلبيتنا ة في ي س ل ب لكان أ م ر ن ا أ ف ض ل و أ ج م ل مما يكون إ ذ ن كيف برجل يضع ا ل أ ذ ى في طريق المسلمين العام يخواننا واحد في ح ك و ل ي ه قال ل ي ه م ش ي ن و ا يحبونهم في ا ويعطونهم ا و ي ع ط ي ن ه م ويعطونهم شار و ي ع ط و ا ه م ويعطونهم و ي ع ط و ا ه م و ي ل ط و ن ه م ويعطونهم و ي ع ط و ل ا ك ل م ويعطونهم ويعطونهم ويعطونهم و قال و ن ه م و ح ا ل ا ت ك م ويعطونهم و ي د ط و ن ك م ما و ي ا ط و ن ه م شاذا ختا في محل القمامه بس كويس عادي جدا يرمي في الشارع ل ل أ س ف الشديد ا ل ن ه ض ة ت ب د أ من ا ل إ ن س ا ن ا ل ن ه ض ة ت ب د أ ب إ ص ل ا ح النفس ولا ن ه ض ة إ ل ا ب إ ص ل ا ح أ ن ف س ن ا و أ ن ن أ خ ذ بديننا أ خ ذ ا جادا أ س أ ل الله تعالى يتقبل منا و ي ا ك م اجمعين ويوفقنا لما يحبه ويرضى وياخذ أ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى إ ن ه و ر ي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كف ا ل أ ذ ى ورد السلام و ل أ ن السلام له فعله في إ ز ا ل ة ا ل إ ح ن و إ ش ا ع ة ا ل م ح ب ة ونشر ا ل أ ل ف ة وتطهير القلوب ما الله به عليم أ ل ا أ د ل ك م على شيء إ ذ ا فعلتموه تحاببتم أ ف ش و ا السلام بينكم و إ ن ك أ ح ي ا ن ا قد تسلم على بعض الناس ل أ ن ك لا تعرفهم فلا يردون عليك السلام لذهولهم عما أ ن ت فيه يقول د ما ردك كاسلمت عليه ببرد أ و بيستغرب يقول لك أ ن ا ب ع ر ف ك شوف تكوين يا أ خ ي لا شفتني ولا تلاقينا ولا في الحلم ل ك ن د انا س ل م عليك يخفشني ا السلام ابتداء وردا تبتدي وترد هذه علامه تحضر ب ا ل م ن ا س ب ة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وميزاننا للتحضر ليس أ و ر و ب ا إ ن م ا قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكني أ ق و ل قول النبي و أ ق ا ر ن بين مجتمعات في أ و ر و ب ا ومجتمعات المسلمين ف أ ج د أ ن بعض الناس في أ و ر و ب ا أ خ ذ لم ي أ ت ي بهذا من عنده إ ن م ا أ خ ذ هذا من نبينا أ و توصل لهذا عن طريق ا ل ت ج ر ب ة فوجد أ ن هذا أ ف ض ل ما وصل إ ل ي ه العقل والنتاج البشري أ ف ض ل ما وصل اليه رد السلام وهي عبارات ل ط ي ف ة فيها د ل ا ل ة على أ ن الناس في وئام و أ ن المجتمع متماسك وجماع ذلك كله قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر هذه ع ب ا ر ة ج ا م ع ة لكل خير يحصل ت أ م ل من يجلسون في الشباب الذات أ م ا م البيوت تحت ع م د الكهرباء ا امام البقالات في تجمعات في ا ل أ س و ا ق ينظرون إ ل ى الداخل والخارج حتى يحيروه كله تقول فشلوا انت شغالين بالناس كذا ليه فشلوا يا اخوانا اشتغل بالتاني كذا ليه ي ح ي ن و ا لك و أ س و أ من ذلك أ ن تكون هذه المجالس مرتعا خصبا للتعليقات و ا ل ه م ز واللمس والنظرات و ا ل إ ش ا ر ا ت و أ ح ي ا ن ا بعض ا ل أ ق و ا ل ا ل ن ا ب ئ ة ا ل ر د ي ئ ة ا ل م س ق ط ة للمروءه ا ل م ذ ه ب ة للحياء ا ل ق ا ت ل ة للدين في النساء تعليقات ي ع ل ق في م ر ة خاشه ممكن يسمعوها التعليقات في ن ا ص ساقطين جدا ص ا ق ط ي ن شديد ممكن مرتع خصم ل ل غ ي ب ة والكلام في الناس مجالس ما فيها ف ا ئ د ة ولذلك من جلس مجلسا ولم يذكر اسم الله أ ي م ا قوم جلسوا مجلسا والحديث عند أ ب ي داود والترمذي و ص ح ا ب ا ل أ ل ب ا ن ي أ ي م ا قوم جلسوا مجلسا ولم يذكروا الله فيه إ ل ا كقوم جلسوا على ج ي ف ة حمار وقاموا قعدوا في فطيسه طاعه حمار أ ك ل و ا ق ا م و ا فطيسه طاعه حمار أ ر ي ت له فطيسه فيها ف ا ئ د ة زاته ف ط ي س ة حمار ما تقنب ولو جنبت مافي ك و د ا ل أ و ق ا ت و الا تستغرقك و أ ن تجلس مجلس تعين فيه المحتاج تساعد فيه المسكين ت غ ي ث فيه الملهوف تغط فيه البصر و ان البصر د ا ف ي ا ل شوارع مهم جدا و خ ا ص ة في ن ا س اللي ق ا ع د ي ن في محل و ا ح د ة ل أ ن ه ي كونوا ق ا ع د ي ن كربس بس, بس بعينه يعين ك د ه في ن ا س ه ما ع ل ق و أ خ ي ر ي عاله عينه ساكت أ ن ت تعيلو ل تركبس بحيلك دار ياخلك ب س ت غ و ه انت راجل خلي نسوان بس ي ع ي ن و لك في ش ل و متعاين مالك والله تستغرب يا أ خ ي هذه قيم قيم ع ج ي ب ة جدا جدا نختم ب أ د ب في الطريق كان من ه ذ ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه لا يقصد ا ل م ز ا ح م ة ولا يسيء ا ل م م ا ز ح ة لا يقصد ا ل م ز ا ح م ة ما يمشي محل ا ل ز ح م ة م ا يقصد إ ل ا ا ل ز ح م ة تجي لكنه يمشي محل ا ل ز ح م ة ما يمشي ولا يسيء ا ل م م ا ز ح ة يعني لما يمازح زول في زول د ا ر يعمل نفسه دمه خفيف、بيهزر. يهزر يهذر كثير يا من الهزار بتاعه ذاته مسيخ يجي يهزر معك ي س ي ء ك ي س ا ء ولان عبره ضعيف وفهمه قليل يقول لي خ ي ت ما ا س ي ت ه يقول ما في ح ا ج ة أ ن ا ما قاصد يقول كذا خير حتى يمازح م ا ب ي د ر لا يحسد ا ل م م ا ز ح ة كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ي ح ص د ا ل م ز ا ح م ة ولا يسيء ا ل م م ا ز ح ة لما يمازح لا يسيء م ا م م ك ن تجي تنبي زول وتقول له أ ن ا ب ح ز ر معك ت ح ز ر معه ت س ي ء ت ح ز ر معه ت س ي ء ما ت ح ز ر يا أ خ ي يزار معقول يا أ خ ي في زول بهزر ي مع راجل ق د ر ب و ه ويسووا س ا ء ه والله ي ا م ن أ ن ت سدد بنت اقوم جاري بس بس تقوم جاري ما تجي تجيب ذاته ق د ر ب و ه والله ما يعرف صغير لا كبير لا, لا وقت ا ل م م ا ز ح ة طيب لما نجي في الطرقات تحشف الناس لمن يقودوا ا ل س ي ا ر ة في الطريق العام لما عنده اداب أ و ل ح ا ج ة في نوع من الناس يكون الشارع ح ق ه لو شافو ذات تخش بزيد ا ل س ر ع ة ده سلوك غير طيب إ ذ ا لم نتعلم ا ل إ ي ث ا ر تعرفوا ا ل إ ي ث ا ر ويؤثرون على أ ن ف س ه م في أ ب س ط أ ب س ط ا ل أ د ب ي ا ت في الطريق قياده س ي ا ر ة نوع ما برضى يمشي ب س ر ع ة والعكس واحد يلقى ا ل ع ر ب ي ة ق ر ي ب ة يخش وما يعتذر ولا يقول لك معلش وداك بوراو ي ض ر ب ل ه البوري يختدو في البوري يدوس البوري ياما دلي مدوني دكله ا ياخي أ ما خلاص خ ش ة دا ت ع م ش ل و حتى قال قائلهم قالت الشارع ده الشلو قال الشارع دا الشيل وحيد الكنشالون التانى برجع خلاص الشارع ح ق ا ل خ ش ة قدامك د ا الثاني م ا تخليه خش قال ل أ ن ه كان راح منك تاني ما ابتلقاه اخواني ادب تحشوف ناس الحفلات يجيب في نص الشارع ي ش ي ل له وراكب ما بيطلع ل أ ن ه ما عنده وقيه ت خ ي كان طلع وذا ا ل أ د ب وفتح الطريق د ه ما أ ذ ى يا أ خ ي وقال لك يا أ خ ي ما تؤذي المسلمين أ ذ ا ه م لو طلع بقت الحفلات بيفوتوه ويمشوا النمره قباله أ و ما بدر ي يخش الشارع تاني يشيل الناس و ي ن ز ل ه م في نص الشارع ده مع ا ن ه أ ن ا ما بحب ناس ا ل ح ر ك ة يغرمو زول لكن ده حبو يغرمو مليون ويطلع منو ر خ ص ت ه ويدخلو ا ا ل سجن ذ ا ت ه تعال الناس ماشيه في شارع واحد لما الشارع ا ت م ل ي تلقى ناس يدي بجي ي ا وناس يدي الاتجاه الواحد ي ج ب ض اربع اتجاهات أ ر ب ع صفوف ولكن كل الزول ي خ ا ش ي في الشارع ا ل أ ص ل ي و ت ل ق ى ا ل ز ح م ة وتكبس ا ل صور ا ل إ س ا ء ا ت في الشارع وحتى ا د ا ل ق يطلع ر أ س ه ب ا ل ش ب ا ك ينبززر ذ ي ن ب ذ و ويشارلو وداك ي ن ب ذ و طبعا ما بجفو ا في الكبر ي ن و ل ي ي ن ب ذ و مالي ي ن ا ل م و ض و ع ا ن ت ه ى خ ل ا ص ي ا ن ي إ ل م ت ل ا ق و ا ي و م ا ل ق ي ا م ة إ ن شاء ا ل ل ه ن ب و ل ي ينبزو م ا ل و و ن ب ذ ك مالي و ج ي ب و ك م ب ع د مالي ينبزو م ا ي ب ز و مالي ن ب ز و مالي ن ب ز و مالي ي ب و ك م لكيف اداب ل لك الغيامة يقول لك غ ي بجيبوكم أعيزون تاني تاني بجيبو يوم ا ما انت ما انت مالك ا م ة نبستو نبستو نبستو شفتو شفتو و شفت ز ت ق ل الشداء ض ع ساكئ آداب م ه م ة جدا حتى في أ ث ن ا ء سيرنا في هذا الطريق لندلل على رقينا وهذا عنوان حضارتنا ويكفينا لو أ ن أ خ ذ ن ا ب أ ح ا د ي ث نبينا صلى الله عليه وسلم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 فانه لا يصرف عنا س ي ّ ه ا إ ل ا انت اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق و س ي ّ الاخلاق يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيئ ا ا خ ل ا ق يا رب العالمين اللهم, اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كما حسنت خلقنا